بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم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 لا يُسمِنُ وَلَا يُغنى مِن جُوعٍ وجهُ يومَ إذِ النَّعِمَةُ لِسَعِيها راضية في جَنَّةٍ عَالِيةٍ لا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ